الكتاب وأُخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه بِغَآء الفِتْنة وَبِغَآء تَأوِيله، وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيله إِلَّا اللَّهُ والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبسر مهد قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقْتَى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأيا العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن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 من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأر العلم قائما بالقسم.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 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيان بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن خادج كفقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق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 قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُورُوا يَعْلَمُوا اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استغفر آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم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 نَكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنَّ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 قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك ذعى زكريا ربه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 صلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلامون قَدْ بَلَغَ غُنَيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتُهُ عاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ جَعَلْنِي آيَةً قال آية كأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وذكر ربك كفيرا وسبح بالعشي والإبكار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 إذا قبَّأَ أمرًا فإنما يقول له كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي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 فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما فاتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى توفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصعين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم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 فيه من بغد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء أَكُم وَنِسَاءُكُمْ ثم نبتيل فنجعل لعنة الله على أَن تَنَافَسُوا فِي الْخَيْرَاتِ وَأَن تَطْمَعُوا كَمَا طَمِعَتْ قَبْلَكُمْ ۚ كَانَ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُفْسِدِينَ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 ويأتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون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 تجتم في مالكم به علم فلما تحدون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودي وَلَا نَصْرَ لِلنَصْرَانِيِّينَ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَئِكَ مِنَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا والنبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أن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 على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُل إِنَّ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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا أ يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتأمنوا نبيه ولتأصونه. قال أقررت وأخذت ما لا ذلك إصري. قالوا أقررنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفَغَيْرَ ذِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ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 ما عيلوا وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لغنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 تنال البر حتى توفق من ما تحبون وما توفق من شيء فإن الله بي عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ولا نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين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 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عنه سبيل الله من آمن تبعونها وجاو وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمن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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 وأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن من أنكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، ولا تكون. كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 نهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقذلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أصروا وكانوا يقتذون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمّة قائمة يَتْلُونَ آيات الله لآلاء الليل وهم يسجدون.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 والله سميع عليم إذ هم منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 بكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مزلين بلا وتصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْعِبَاءَ ضَغَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء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 مغفرة من ربي وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآمنين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 أفإن مات أو قتل أن قلبه ما لا عقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا، وس الله الشاكرين.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 والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن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 بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تقسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيكم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من آخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمن. إذ لا ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم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 قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمَّ مَا لا يُبْدُونَ لَكْ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلْنَا هَنَا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 في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو توم لا مغفرة من الله ورحمة الخير مما يجمعون ولئمتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لَتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَفَضُوا مِنْ حَالِكَ فَعَفَواْ هُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَأِيرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ قال الله إن الله يحب المتوكلين إياكم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُم فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَ بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون. أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَا بَعَثْتُهُمْ سخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 ويم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولم ما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 وَمَا أَصَابَكُم يَوْمًا ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ دَفْعُ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فذرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء النعيم ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ ناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 وَمَن يُؤْمِنْ وَيَتَّقِ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ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 إن الله فقير ونحن أغنئاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوا كف قد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت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 لا تبلعون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة.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 فَبِأَسْمَاءٍ يَشْتَقُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ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 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا 129. وعندنا دين الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 أَوْ أُنفَاءُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلو وقتلوا لا أكفرن أنهم سيئاتهم ولا جنات, ولأدخلنهم جنات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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب